وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضول عليهم ولا الضال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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت, أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم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 تحيه من علم الله المبارك طيبه كذلك يمين الله لكم الايات لعلكم تعقلون الله الله الله الله لمن حميدا ربنا <الله>, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله <يا> رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله وفور رحيم لا تجعلون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 دن ما والله بكل شيء ان الله الله الله اكبر الله لمن حمدا ربنا الذي الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إلا تتبعون إلا رجلا مسعورا فضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا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 قصورا للكذبوا من الساعه واعددنا لمن كذب بالساعه سئيرا اذا راتهم مما كان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنا ندعو هنالك ذبورا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يعبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن انتهوا اباهم حتى نسوا ذكرا وكانوا قرانا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصر وما ينبغي منكم نلقوه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا إن هم لا ياكلون الطعام ويمشون, ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعضه فتنة اتصبرون وكان عندكم مصير الله الله أكبر. سمع الله سميع الله لمن حمده Hello. Oh. বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন सत्य देख सत्य उन्मोचन शुक्रवार बुधवार रत नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े सतटदेश এমন এক কিতাব যে কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সু আলা কোরআন কে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় कुरान कुरानवतार महान सम्पद देख अब्दुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसाए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 يعن الله لمن حميدا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعرض وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أطبع سمع الله لمن حمد ربنا that الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر سيع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وجورلنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك آجلاً غير آجل يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أنقذ المسجد الأبصى من اليهود المعتدين اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا في شهير اللهم رحم ضعفهم واجبر كسرهم وحق دماؤهم وأصلح أحوالهم واحفظ أموالهم وأعراضهم اللهم إنهم حفات فحملهم وجههم فاطعهم وعرات فاكسهم ومظلهم ومظلومون فنصرهم يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين يا منجي المؤمنين أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين من ظلم الظالمين ومن الطغاة المعتدين اللهم إنهم تبطروا وبروا وأمعنوا في الفساد اللهم اتفي شرورهم اللهم اكف شرورهم اللهم اكف شرورهم اللهم احتدم دماء اسواننا الهنا لقد طغوا ولا يجبروا الضم تهفكت الدماء ونثروا الاشلاء ولم يرحموا الشيوخ والاطفال والنساء الله منتصر لهم الله منتصر لهم يا ناصر المؤمنين يا حي يا قيوم يا جلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين اللهم اقصب أمنك على كل بلاد الإسلام يا رب العالمين اللهم اكشف الغمة اللهم اكشف الغمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الغمة واجمع ضلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجبال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع هذا النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلاءً عليك أنتك ما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك وأشرف رسلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ما كل را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 समर्थन कर डोनेशन और जगत पाठान ठिकाना आईआरफ आई आल्रायन बैंकोड आठचल्लिस क्याथर्पे रोड बार्मिंग हम के पोस्टकोडा टीच शर्टकोड